ذلك عن خفيان القبلة في الحضر واختصار لدرس يوم أمس كما شار من قدامة المقدس في كتابه الذي نحن بصدد شرحه عبد السلام الحضري أو الشخص الذي في الحضر إذا خفيت عليه قبلة يجب عليه أن يسأل يجب عليه أن يسأل عن اتجاه القبلة إذا خفيت عليه القبلة أو أن يستدل على جهة القبلة بمحاريب المسلمين المحراب الذي يكون في مقدمة المسجد واتجاهه إلى القبلة. وقلنا أنه إذا اجتهد وهو في الحضر بدون أن يسأل أو أن يستدل بمحاريب المسلمين وصلى إلى غير القبلة فيجب عليه أن يعيد. لأن الحضر للإجتهاد ويقدر على الاستدلال على اتجاه القبلة قال المؤلف رحمه الله وإن خفيت في السفر اجتهد وإن خفيت يعني القبلة وهو في السفر في حال سفر فهنا يجتهد بمعنى ينظر في علامات القبلة مثل النجوم في الليل أو إذا كان في النهار يستدل على اتجاه القبلة بالشمس ونحو ذلك من العلامات التي ثبت أنها تدل على اتجاه القبلة تفضل يا أخ نايف بإرسال سؤالك لأخينا المبارك أبو ماهر مشرف وموجود معنا لعله الآن يرفع يده جزاه الله خيرا حتى يعني يسهل إرسال السؤال إليه نعم قال العلماء هذا بالإجماع أنه إذا كان في السفر يجتهد لمعرفة القبلة ويصلي ولو تبين له بعد ذلك كما سيشير المؤلف أنه قد أخطأ فصلاته صحيحة قال وان خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه ولو قال قائل منكم لماذا لا يعيد قلنا لأنه معذور لا يوجد عنده مساجد يستدل بمحاريبه على اتجاه القبلة ولا يوجد عنده أحد يسأله وإلا لو وجد أحد يسأله فيجب عليه أن يسأله ولو وجدت مساجد في طريق سفره فيجب عليه أن يستدل بمحاريبه على اتجاه القبلة ويصلي إليها نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه وإن اختلف مجتهدان يعني اختلف إثنان ممن لهم خبرة في علامات اتجاه القبلة فقال أحدهما مثلا القبلة في هذه الجهة عن اليمين وقال الثاني بل هي من هذه الجهة للأمام فماذا يفعلان في هذه الحالة طبعا الكلام على أنه في سفر قال لفتكلم عن إذا خفيت القبلة في السفر ثم أرضف ذلك بذكر هذه المسألة فنبني على الأصل وهو أن المقصود في السفر فإذا اختلفت ناني ممن لهم خبرة في اتجاه القبلة في جهتها فماذا يفعلان قال لم يتبع أحدهما صاحبه يعني يصلي كل منهما إلى الجهة التي يرى أنها جهة القبلة واضح؟ فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم طيب لو اختلف اثنان أحدهما له خبرة مثلا أخونا الحبيب أحمد وأخونا المبارك أبا صالح كان في سفر كان في سفر وأخونا أبو صالح أو أبو صالح له خبرة في معرفة اتجاه القبلة وذلك بالاستدلال كما قلنا بالعلامات التي تدل على ثالث أيك. وأخونا أحمد ليس له خبرة واختلف فهنا من يتبع الثاني يتبع اجتهاد الاخ وصالح ايه نعم اما ان كان جميعا لهما خبرة فكل منهما يصلي الى حسب اجتهاده حسنت ما شاء الله يا ابو عمر سني على التلخيص والاخت المباركة من السلف على هذا التلخيص لا حرمكم الله الاجر والمثوبة قال ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه الأعمى معروف الذي لا يبصر والعامي الذي ليس عنده علم بجهة الكعبة ليس عنده خبر خبرة فيتبعان أوثقهما في نفسيهما الأعمى يتبع اجتهاد مثل الأخ بو صالح أو الأخ أحمد يتبع أبا صالح لأنه يرى أنه أقرب إلى الصواب وعلى كل حال هناك تنبيه مهم كل ما يستدل على القبلة به وثبت أنه صحيح الاستدلال به كمنازل القمر الشمس والبوصلة البوصلة معروفة والساعات التي تشتمل على أجهزة تحدد القبلة فلا بأس بذلك فلا بأس بالاستدلال بها لأن الوسائل لها أحكام المقاصد طيب هنا مسألة أيها الحبة لو أن أخ الأخ المبارك أست رأى أحد الناس يصلي إلى غير القبلة فهل يسكت ويقول الرجل اجتهت وهو مسافر أم يجب عليه أن ينكر عليه الثاني نبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكر فليغيره بيدي فأن لم يستطع فبرسانه فيأتي إليه ويقول أخطأت استقبال القبلة ويديره إليها وفي هذا يعني إن شاء الله في هذا الدليل لما يعني من حيث الأصل في قضية أنك تدير أو إذا برك شخص باتجاه القبلة تدير نفسك الصحابة لما بعضهم لم يعلم بنسخ الصلاة إلى المدينة وكانوا من قبل يصلون إلى بيت المقدس كما هو معلوم وجاء الرسول إليهم الذي علم بأن القبلة نسخت وهم يصلون فقال لهم إنها نسخت إلى المدينة عفوا إلى الكعبة إلى مكة فداروا وهم يصلون رضي الله عنهم ورضاهم عنه. سلمك الله خير نس. واضح هذه المسألة إن شاء الله أنها واضحة أيضا في قضية أن الإنسان يصلي أو حال وقت الصلاة وهو في الطائرة فيجب أن يسأل المظيفين ويجب على المظيفين أن مظيف الطائرة الذين يعملون فيها ويعرفون اتجاه القبلة أن يخبروه بذلك هذا نشكلنا من الأمر بالمعروف الذي يجب على المسلم أن يفعله قال المؤلف رحمه الله الشرق السادس النية للصلاة بعينها يعني يجب على من أراد الصلاة أن ينوي بقلبه عين الصلاة التي يريد أن يؤديها أن تصلي الظهر تنوي صلاة الظهري واضح أخي الكريم الأسيف هنا ما تنوي الصلاة فقط تنوي صلاة الظهري وإذا رأت مثلا أن يصلي السنة الراتبة ينوي أنها سنة الراتبة ولا شك أن ما ذكر المؤلف صحيح ودل عليه ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات نعم ومما يحسن التنبيه عليه أن النية محلها القلب أن نية محلها القلب ولا يجوز الإنسان أن يتلفظ بها لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضاهم أن أحد منهم تلفظ بنية في صلاة أو في غير ذلك نعم الله سيلا في غرفة علم ودعوة ترسل أخينا المبارك كردي سني أو أنس بن مالك إلى أنس مالك أو الأخ كردي سني نعم أما يذكر في هذا ما شار إليه شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من موقف حصل في الحرم المكي لأحد العوامي لأحد عوامي الموحدين سبحان الله كما قال محمد بن عبد عبدالوهاب رحمه الله العامي من الموحدين يغلب الألف من المشركين أو من القبوريين فهذا العامي يصلي وبجواري شخص قدم من خارج البلاد للعمرة فلما أقيمت الصلاة أظن كانت للظهر قال هذا الرجل الذي جاء من خارج السعودية قال نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات هكذا قال فالتفت إليه هذا العامي الموحد فقال لا تنسى التاريخ واليوم لا تنسى أن تذكر التاريخ واليوم يعني يسخر به كيف تقول مثل هذا النية محلها القلب ليس محلها اللسان نعم قال المؤلف رحمه الله ويجوز تقديمهما على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها فيجوز تقديمهما على التكبير النية للصلاة ولا شك في هذا لأنها عبادة والعبادة يشترط لها النية فيقدم النية على العبادة كما يحصل أو كما يفعل في الصيام وغير ذلك هنا المؤلف هنا قال أن النية, تقدم النية للصلاة تقدم على التكبير بالزمن اليسير طيب هل يجوز تقديمها على التكبير بزمن طويل؟ نعم آخي براهيب هل يجوز تقديم النية للصلاة؟ تقديمها على التكبير بزمن طويل قبل الصلاة بساعة مثلا بربع ساعة بنصف ساعة هم؟ المؤلف يشير من خلال كلامه الذي سمعناه وقرأناه أن هذا لا يصح أن هذا لا يصح لذلك قال إذا لم يفسخ نعم وما ذكرناه هو الراجح هذا ظاهر مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام التيمية يجوز تقديم النية على تكبيرة الإحرام على التكبيرة يعني على تكبيرة الإحرام يجوز تقديم النية على تكبيرة الإحرام بزمن طويل طبعا ما لم يفسخ النية يعني يلغيها هذه نقطة مهمة حتى لا تختلط علينا ما لم يفسخ يعني يغير النية فإذا غير النية لابد أن ينوي من جديد لابد أن ينوي من جديد يعني هو لا يزال مستصحبا لحكمها وهو قول كما شرط شيخ الإسلام التيمي إيه نعم شرط أنه ليس في هذا دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يجب أن ينوي النية للصلاة أو نية الصلاة قبلها بزمن يسير والعلم عند الله والعلم عند الله العمرية أو كذا الأسئلة بارك الله فيك تُرسل لأخينا أبو ماهر أبو ماهر واضح أنه قد رفع يده أول واحد قد رفع يده في غرفة علم ودعوة أسئلة تُرسل لأخينا أنس مالك وإلى كردي سني أصلاف الله صار. قلنا أول شخص يرفع يده في هذه الغرفة غرفة صار المحمد قال المولف رحمه الله باب آداب المشي إلى الصلاة إذن الآن شرعنا في موضوع مهم جدا خاصة للرجال الذين كل يوم يذهبون إلى المساجد لكي يصلوا خمس صلوات في اليوم والليلة مسلم سنية سئلة وسلم أبي ماهر بارك الله فيك فينبغي علينا أن نركز في هذا الدرس شد مما سبق كل ما ذكرناه لا شك أنه مهم خاصة أو لسيما أنه يتحدث عن الصلاة والصلاة عمود الدين ومن ترك الصلاة فقد كفر ومن حافظ على الصلوات في أوقاتها بخشوعها أوجب الله له الجنة كما جاء في الحديث الصحيح وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلوحة صلوحة صلوح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله الله أكبر صيامك حجك عمرتك قراءتك للقرآن صدقتك صلاتك لرحمك كل هذا مترتب على الصلاة صلوحة صلاتك حسبت عليه يوم القيامة فكانت صالحة أبشر بالخيل تجاوز الله عما نقص فيما بعد ذلك من العبادات أو في العبادات المتبقية وإن فسدت فالله المستعان وإن فسدت فسد سائر عمله هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار بسكينة ووقار مستحب يعني يؤجر على ذلك لأننا قلنا في دروس سابق المستحب ما يثاب فاعله تعبدا أو امتثالا ولا يعاقب تاركه فيؤجر من مشى إلى الصلاة بسكينة ووقار يعني بطمأنينة بتأنن بعدم عجلة بتأنن وطمأنينة والدليل في هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا لاحظ لفظ صريح واضح ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قالوا عليكم بالسكينة والوقار السكينة قلنا هي التأني في الحركة والسير والوقار الحلم والرزانة كما جاء ذلك في النهاية والنووي أشار إلى أن بين السكينة وبين الوقار فرقا فقال السكينة تأني في الحركات واجتناب العبث واشتناب العبث والوقار قال هذا في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات أول أصح أن يقال وعدم كثرة الالتفات أهلا بالمبارك سين جيمو هذه مسألة مهمة ينبغي المسلم أن يطبقها ألا وهي استحباب المشي إلى الصناة بسكينة وقار قال ويقارب بين خطاه ويقارب بين خطاه يعني الذي يمشي إلى المسجد يقارب بين خطاه لا تكون الخطة متباعدة قريبة لماذا من ما شاء الله السريع ذكي الذي يجيب حتى يؤجر بكل خطوة لتكثر خطاه من هذا الأخ المستند ما شاء الله الأخ المبارك والنشيط المستند في غرفة علم ودعوة أول إن كانت إجابة أدق والأخ بنت السلف أحسنت إجابتك صحيحة أيضا لكن إجابته هنا المبارك المستند أدق وأصح سيقارب الماشي إلى المسجد بين خطاه ليتكثر خطاه إلى المسجد فيكون له زيادة أجر في ذلك زيادة أجر وقد جاء في الصحيحين إن أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا تمس إذا لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطئه حتى يدخل المسجد حديث كما ذكر في الصحيحين لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة فهنيئا لمن يصلون في المساجد هنيئا له كم من خطوات رفعتهم في الجنة درجات وكم من خطوات محت عنهم سيئات أسأل الله أن يجعلنا منهم من من يصلي في المساجد نعم وجاء عن بعض السلف أيضا عن بعض الصحابة مثل زيد ابن ثابت عندهم كان يقارب بين خطاه وبعضهم يضعف هذه الأثار وبعضهم يحسنها بمجموعها لا أظن الصوت واضح رداية لا أظن الصوت واضح إنما عنده مشكلة الأخ الكريم قال ولا يشبك أصابعه آها. هذه فائدة ربما تخفى على الكثير الذي يمشي إلى الصلاة لا يشبك بين أصابعه الجمهوري رأوا أن هذا مكروف بعض أهل العلم يرى أن هذا محرم والحديث رواه ابن حبان والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لكعبي ابن, ابن عجرة رضي الله عنه يا كعب بن عجرة إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبك بين صابعك فإنك في صلاة والحديث صحع البيهقي والألباني وجماعة من أهل العلم ملفظة جيد أخي البوادي لي لأبي ماهر بارك الله الماشي للصلاة لا يشبك بين أصابعه بين أصابع يديه قال ويقول بسم الله ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات إلى قوله إلا من أت الله بقلب سليم يقرأ هذه الآيات في سورة الشعراء طبعا واستدل المؤلف باستحباب قراءة هذه الآيات حين المشي إلى الصلاة بحديثه إذا تولّى العبد لصلاة مكتوبة فأسبغ الوضوء ثم خرج من باب داره يريد المسجد فقال حين يخرج بسم الله الذي خلقني فهو يهدين والذي يميتني إلى قولي تعالى من أتى الله بقلب سليم لكن هذا غير مشروع هذا الذكر غير مشروع لماذا لأن الحديث ضعيف الحديث اسناده ضعيف الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقه وهنا روا عن سمرة الحسن البصري رحمه الله رواه عن سمرة رضي الله عنه أرضاه فلا يفرع المسلم أن يقول هذا الذكر عند خروجه إلى الصلاة بل يقول ماذا يسان إذا خرج من بيتي يريد الذهاب إلى الصلاة ماذا يقول شخص ما شاء الله ثقافته ممتازة ثقافته الدينية بسم الله توكلت على الله ما شاء الله على هذا الرجل المبارك والنشيط المستند نعم يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله حديث رابد داود وغيره سنده صحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت ويتنحى عنه الشيطان ويقول لشيطان آخر الشيطان يقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي الله أكبر كلمات يسيرة ويترتب عليها خير كثير لمن قالها فقط ثلاث جمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي أيضاً، صححه والحاكم والبيهقي، وأظن الألباني يغلب على ظني. على كل حال، الحافظ بن حجر قال سنده قوي. الحافظ بن حجر العسقلاني، خاتبة المحدثين. كما يقال لا هذا لا أظن أن البيهقي قد روى أختنا الكريمة بنت السلف قال ترمذي و... وابو داود نعم وابو داود والحاكم وبن حبان هذا ما أثر إليه بعض أهل العلم على كل حال الحديث سنده جيد طيب طيبنا العليا قف عن multimod och du dwarf